انما المنسئ زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما انما المنسئ زياده في الكفر يضل وَيَحَرِّمُونَهُ عَاملاً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله وَيَحَرِّمُونَهُ عَاملاً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَضَّنَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَضَّنَ اللَّهُ يُيَسِّرُ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ يُيَسِّرُ والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم ان في سبيل الله استقلتم الى الارض يا ايها ال توم الى الارض ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره ارضيت الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل انا متاع الحياه الدنيا في الاخره الا يُذِبْكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّهُ يُفْنِيهِمْ وَيُذِبْكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير والله هو لكل شيء قدير الا تنصره فقد نصر الله إذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فقلت نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيπάين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا فأنزل ان الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا سفلا وكلمه الله هي العليا وكلمه هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم